الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسألة ثلاثين من المنسات تتضمن امورا الاول لو ان المكلف حصل على الاستطاعه فلا يجب عليه ان يصرف المال الذي تحققت به الاستطاعاء في الحج بل لو حج متسكعان واحتفظ بالمال فإن الحج يجزيه عن حجه الاسلام بل لو غصب مالا وحج به فانه وان كان ضامنا للمال لكن حجه صحيح ومجزل فان وجدان المال قيد للوجوب وليس قيدا في الصحة كي يجب عليه صرفه في الحاج ألا الثاني في هذه المسألة <تصفيق> حدث يجب عليه الرد بدون حرجه ليس هناك مزاحة يقدر يرد المال في أي وقت ويستطيع أن يخرج من ماله فليس هناك مزاحة وليس هناك مزاحة أو ما الاموال آه عروض. أنا لللباس أنا أنا للأمر الثاني مقصود النقد يعني أموال غط بها وصرفها بهذه أكل بها وشرب بها الأمر الثاني لو كان الساتر الذي طاف به مغصوبا فهل يصح طوافه أم لا هذا مبني على بحث اجتماع الامر والناهي فان قلنا بان الشرط في صحة الطواف هو الساتر بالمعنى المصدري فهذا الساتر مأمور به لكونه شرطا في الصحة ومنهي هِيٌّ عَانَهُ لكونه غفبان وبما أن الناحي مقدم على الأمر في مورد الاجتماع والتعارض اذا فالامر بالسات مرتفع وبالتالي الطواف فاسد لأن المشروط عدم عند عدم شرطه وهذا ما بنى عليه الأغلاب منهم سيد الخوي وغيره وان قلنا كما هو صحيح بان متعلق الناه هو عمليه الساكر بانها غصب وأما متعلق الأمر فهو التقيد أي تقيد الطائف مو بلدة الطائف تقيد الطائف بكونه مستور العوراء فمتعلق الامر غير متعلق الناهي لاجل ذلك فهذا المكلف وَإِنْ أَثِمْ بِالْغَاصْبَ إِلَّا أَنَّ طَوَافَهُ صَحِيْحٌ لِوِجْدَانِ الشَّارْطَ الأمر الثالث في المسألة في ثمن الهادي تارتان يشتري المكلف الهادي بثمن مغصوب بأن تكون المعامله على الجزئي وهو الثمن المغصوب فمقتبى ذلك ان لا يدخل الهادي في في ملكه لبطلان المعامله فلو زبحه ثم طاف وهو ملتفت الى بطلان المعامله فطوافه فاسد لأن صحته مشروطة بسبق الذابح ولو بالوكالة وإذا فسد طواف الحاج بطل الحاج لكونه ركنا في صحة الحاج اما لو اشترى الهادي بثمن في الذمة اي بثمن كلي ثم ادى ذلك الثمن بالمال المغصوب فالمعاملة صحيحة وحجه صحيح وإن كان ضامنا للمال المغصوب تم الكلام في مسألة الثلاثين المسألة الواحد والثلاثون لا إشكال في أنه لا يجب تحصيل الاستطاعة لأنها شرط الوجوب لا شرط الواجب ولكن وقع الخلاف في مثالين، فهل أنهما من تحصيل الاستطاعات أم لا؟ الاول لو وهبه شخص مبلغا من المال فهل يجب عليه اخذه أم لا يكون أخذه لازمان هنا لابد من التفصيل وإن لم يفصل في المنسك إذ تارتان نقول لأنه يكفي في نفوذ الهباه عدم الرد ولا حاجة إلى القبول كما يراه شيخنا الأستاذ دام ظله فبناء على ذلك تبري فبناء على ذلك يدخل المال في ملكه بمجرد الهداه مع عدم تعقبه بالراد وعلى ذلك فهو مستطيع وإن لم يقبل فيجب عليه الحاج هو يقول من العقود ولكن يقول الطرف الثاني عدم الرد وليس القبول العقد مكون من طرفين ايضا هنا طرفان هبه وعدم رد لان الطرف الثاني هو القبول هذا يقول ما من غير اذا يعني حتى لو لم يعلم يدخل فيه ملكه ولذلك ل... ولذلك ولذلك لو وهبه مبلغات وما دار عنه وما يثه الراثه هذا هو التبرع علي بال علي يفتي اذا اذا واحد يقرب لا القبض شيء والقبول شيء اخر لو كان هذا المال تحت يدي الان أنا استعرت منكم هذا الكتاب استعرت منكم الكتاب فالمال وين تحت يدي أنا وهرتكم اياه بعتاج لقبض بعض في مثل هذا الفرض لا يحتاج الى قبض القبض شيء والقبول شيء اخر لا يشترط القبض لانه لا يشترط القبض وإلا لو كان المال مقلوط تحت يد الموهوب لمن أول الأمر محتاج إلى قبض هنا يقول إذا كان المال تحت يد الموهوب لمن أول الأمر قدر أو لم يقبل دخل المال شنو في ملكني ما لم يعلم فيرد لا وإن لم يقبل القرض ما تحقق تلامنا في فرض تحقق الشروط الأخرى كما لو كان القرض حاصل نعم وان قلنا بان نفوذ الهبات يتوقف على القبول فياتي الباحث في محقق الاستطاعة لان الاستطاعة منوقة بالسلطنة عن المال فاذا قلنا يعتبر في الاستطاع السلطنة على المال بالمباشرة فهذا ليس مستقعا لأنه لا يكون مسلطا على المال الا بعد القبول واما اذا قلنا يكفي في الاستطاعه السلطنه على المال ولو بالواسطه فهو مسلط على المال الموهوب شرعان وعرفان بواسطة القبول إذن فهو جنو مستطيع يجب عليه الحاج وأما المثال الثاني فهو مثال الإجارة فلو قال شخص لهذا المسكين انا استاجرك على ان تخيط لي ثوبا هذا اليوم وبذلك تحصل على المال الذي تستطيع به الحاج، فهنا رأيان، الرأي الأول هذا ليس بمستطيع. لان وجدانه للمال يتوقف على تسليمه العمل للمستاجر ولا يجب عليه التسليم إذن فتسليم العمل تحصيل للاستطاعات وتحصيلها غير واجب ويلاحظ عليه <تصفيق> نفس الكلام الان نفس الكلام تلهبه نحن نكرر ما في الهباب الآن شنو قلنا ويلاحظ عليه أن ما ذكرنا في الهباب وارد فيه فإنه انكفت السلطنة ولو بالواسطه فهذا مستطيع وان اعتبرت السلطنه بالمباشره فليس بمستطيعين الرأي الثاني أنه يجب عليه الحج كما نقل عن النراقي والوجه في ذلك يعتمد على مقدمتين الف ان عمل الاجير مال لان المال ما تتعلق به الرغبه عقنائيا ويبذل بإزائه المال والعمال كذلك فهو مال في رتبة سابقه المقدمة الثانية ان الانسان يملك عمله لا بالملكية الاعتبارية ولكن بالملكية الذاتية فإذا كان كذلك صدق على الأجير قبل الإجارة أن عنده مال فيجب عليه الحاج باربي شيخ وهنا اشكالان الاول ما افاده سيدنا قدس سره في المعتمد من منع المقدمة الثانية حيث قال العمال وإن كان مالا لكن لا يصدق على العامل ان له هذه له هي التي لا تصدق ان له مالا لان هذه الاضافه المستفاده ملءه هي اضافه اعتباريه والعامل لا يملك عمله ملكيه اعتباريه ولذلك هو يقول ولذلك سيد الخوي لو حبس شخص الحر الكثوب لم يضمن عمله دول اللي يبعدوا بالشارع دوره عمال اول الصباح يبعدوا الشارع يبحث عن عمل يحمل يبني يجي واحد يحرس هذا الشخص يخليه بالسجن يومين هل يضمن عمله الذي فات عليه هذين اليومين يقول لا يضمن عمله يقول لأنه ما كان له مال حتى يقال أكلف ماله العمل ليس منهم التربيب لا يتوقف على المال تمليك شيئين لا يتوقف على أن يكون مملوكا لي حتى ولم يمكن أنا أقدر أملكه نظير الولي على الوقف الولي على الوقف أو الولي على ما عن اليتيم يستطيع أن يملك عليها له سلطنة لي سلطنة على التمليك هذا كافي الآن أبين هذا النقطة التي تقول هذا إذا كان مضمون كان يعني أجير عند شخص آخر لا يطلب حتى لو كان مضمون كلامنا في الفرد المضمون في الحر الكسوب يعني الذي يوميا هو يشتغل يكسب مع ذلك حبسه ايون العمل على خير العمل العمل والمال المجمد لا يعني المال لا يقول أنه الخيمه لا يقول انه انت قل مال ولكنه لا يصدق الاضافة لا يصدق ان له مال هو يمنع له ما يمنع المال بالقوة نعم بقوة يقول ما يفيد يقول يملكه بالفعل اري شيخ انا هاي. ذلك أولا يملكوا أحسنتم مجلس السلطان على تمليك الكلية وهذا العمل أيضا كليون قبل صدوره حقة من حقوق الله هذا لي حق الله الكلام أنه أنه له مال له مال له مال يقال ولكن ايراده مندفع بان مفاد له هو الواجديه وصدق الواجديه على الواجبيه التقويميه اوضحوا من صدقها عرفان على الواجبيه الاعتباريه ولذلك الصحيح كما عليه السيد الغمام قدس السراء ومجموعة من الفقهاء أنه لو حبث الحر الكسوب ضمن منافعه لا من باب الإتلاف كي يقال ليس هناك مال كي يثلث بل من باب تفويت فوت على العام العملة فكان شده ضامنا لا فالصحيح منع المقدمة الأولى وهو أن العمال وإن كان مالا بالقوة لكنه ليس مالا بالفعل ولذلك لا يعد من يملك عملا يوازي مليار دولار انه اجنو ثري لا يقال عنه في العرف أنه ثري لما؟ لأنه قادر على أن يرسم لوحة تعادل مليار مثلا إذن فالعمل ولد مرتكز العرفي ليس مالا بالفعل ولذا لا يكون وجدانه محققا للاستطاعات تم الكلام يأتي الكلام بعد رمضان إن شاء الله ما بعد حسبي <تصفيق> <تصفيق> الله عليكم إن شاء الله الله لا تشعل الوضع ان عمل هذا الشيء انه يكتسب في حافظ دراقته الى الطرف الآخر انها ما في تحسبته اخذنا الاجاره من ما بينما يدعي النراقي أنه ما قبل الاجاره ولذلك يقضي على النراقي انه لو كان ما قبل الاجاره اذا يجب عليه الاجاره انه عنده ما مع وهذا المال لا يكون فعليا إلا بشدة بل... إذن يجب عليه لا يجبني أحد ماذا قلت يا شيخنا؟ لا أقول غريب ومن شيم من خوي من هذا سيأتي الكفر شيخنا.